يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم رِيحَ وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا